صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذي َ ك فروا في عزة وشقاقة، كم أهلكنا قبلهم من قرء. أهلك ن ا من قبرهم من قط ن ي فنا ت و ل ا تحين مناص وعجبو أجاهم ء مذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلى هون واحدا إن هذا لشيء عجاب والله قال م ل أ منهم أنمشوا صبوا على آلهتكم إن هذا إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط أُنزل عليه الذكر من بيننا بلهم في شك من ذكري بل لما يذوق و ا عذاب أم ع ن د ه م خ ز ا ئ ن ل رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينه ف َ ل ْ ي َ ت ْ ط َ ق ُ فِي الْأَسْبَابِ ج ُ ل ْ م ا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ك َ ذ َ ب َ ت ْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنَ ذ ُ ل أ َ و ْ ت َ ا د وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ ا ل ْ أ ي ك َ أ ُ ل ََ ا ِ ك َ الْأَحْزَابِ إ ِ ل ك ُ ل ّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَادَ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها ما لها من قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داود وذكر عبدنا داود ا دا ل أ ي د إنه أواب إن س خ ّ ن ا الجبال معه ي س ب ح ن بالعشي والإشراق غير محشورة كل له أ و ا ب ا و ش د د ن ا ملكه واتيناه الحكمة واتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وَهَلْ أَتَكَ ا نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ و الْمِحْرَابَ ا إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ق َ ا ل ُ لَا تَخَفْ خَصْمٌ نِبَغَ ى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ف َ ح ْ ك ُ ا ْ ب َ ي ْ ن َ ن َ ا بحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخيله تسعة و ت س ع و نعجته ن ولي نعجة واحدة فقال أكفل ن ه ا فقال أكفل لها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثير من الخلطات إلا يبق بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلهم وظل داود أنما فتنه فاستغفر ربه و خ ل ّ ا ك ع ا وخلّى كعه وأنا فغفرنا له ذلك وإن له ع ذ ن ا لزلف وحسن ما آب يا داود إنا جعلك خليفة في الأرض يا داود إنا جعلك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسو يوم الحساب وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من الناس. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتك المفسدين في الأرض أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتك المفسدين في الأرض أم نجعل المتقينك الفجار أم نجعل المتقينك الفجار كتاب ا ل ز َ ل ن ا ه ُ إ ل ي ك م ب ا ر ك ل ل ت د ب ر آ ي ا ت ه ك ت ا ب أ ن ز َ ل ن ا ه ُ إ ل ي ك م ب ا ر ك ل ل ي ت د ب ر ا آ ي ا ت ه و َ ل ي ت َ ذ ك ر أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب و َ و َ ه َ ب َ ن َ ا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إ ِ ن َ ه ُ أَوْوَابَذِذْ ع ُ ر ِ ض َ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي اذعرض عليه بالعشى الصفنات ا الجيادة ف ق ا ل َ إ ن ي أ ح ب ب ت ح ب ا ل خ ي ر ع ن ذ ك ر ر ب ي ح ت ى ت و ا ر َ ت ب ا ل ح ج ا ب ر د و ه ا ع ل ي ف ط ف ق م س ح ا ب ا ل س و ق و ا ل ْ أ ع ن ا ن ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب غ فر لي وهب لي ملكا لا يبغي أ ح د ٍ من بعدي إنك أت الوهاب فسخرنا له ريح تجري ب أ م ِ ه ر ق ا حيث أ ص ا ب والشياطين كل بني وغواص و أ خ ر ن مقرنين في ا ل أ ص ف ا د هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عتال ز ل ف وحسن ما آب وذكر عبدا أيوب إذ ناد ربه أن السني الشيطان ب ن ص ب و عذاب، أركض برجلك هذا م خ ت ز ل بارد وشراب، ووهبنا له ووهبنا لهم أهلهم ومثلهم معهم رحمة منا رحمة. وذكران لألباب وخذ ب ي د ك ضغتا فاضرب به ولا تحنث وخذ ب ي د ك ضغتا فاضرب به ولا تحنث إن ا وجدناه صابرا نعمل ا عبد إنه أواب وذكر ا عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ل ا ل ع ي د ي والأبصار อุนิลัย أصلناهم ب ا ل ص ة ذكر الدار وإنهم ع د ن ا ل من ا ل م س ط ف ي ن الاخيار وذكر س م ا ع ي ل واليسع وذكر إسماعيل و... واليسع وذالكفي وكل من الاخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما ب ج ن ة عدن م ف ت ح ة لهم الأبو يدعون فيها لهم فيها فاكهة يمتكين فيها يدعون فيها بفاكهة ك ث ي ر ة وشراب وعدهم باصرات الطرف أتراب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وإن هم طاصرات الطرف أترابا هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاعين لشر ماب جهنم ما يصلونها فبيسلمها هذا ف َ ل ْ ي ذ ُ و ق ُ ه ُ ح َ م ي م و ََ س َّ ا ق و َ خ َ ر ُ مِنْ شَكْلِهِ أ َ ز ْ و ا ج َ ه ذ َ ا ف َ و ج م َ ق ت َ ح ِ م م ع ك ُ م ْ ل ا م َ ر ح ب َ بِهِمْ إ ِ ن ه ُ م ص َ ا ل ُ ن َ ا ر ق ا ل و ا بَل م ر ح ب ا بكم أنتم قدمتموه لنا أنتم قدمتموه لنا فبأس القرار أنتم قدمتموه لنا فبأس القرار هذا فوج مقتحرم لعكم لا مرحب ا بهم إنهم ص ا ل و ن قالوا بلعتم لا مرحب ا بكم أنتم قدمتموه لنا أنتم قدمتموه لنا فبكس القرار قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزده عذاب فزده عذاب ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجلاً ش َ ر أ ت خ َ د ن ا ه ُ م س خ ر ي ا ً أَمْ ز ا غ ت ع ن ه ُ م ا ل أ ب ص ا ر إ ن ذ ل ك ل ح ق ت خ ا ص م أ ه ل ا ل ن ا ر ق ل ِ ا ن م ا أ ن ا م ر ق ل ا ن م أ ن ا م ِ ر الله الواحد ا ل ق ه ا ر رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أ ت م عنهم عرض ما كان لي من علم بالملائكة إلا إذ يختصمون بيوحى إلي إلا أن م الذين مبين إ ِ ط َ ا ل َ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خ ا ل ق بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ ر ُ و ح ِ فَقَعُو لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا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 أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من رطين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنت إلى يوم الدين. قال رب ف أ ظ ر ن ي إلى يوم يبعثون. قال إنك من ا ل م ن ض ر ي ن قال فإنك من ا ل م ن ض ر ي ن إلى يوم ا ل و قال ل فبعزتك ل غ و ي ه م أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملا أن ج ه ن م م ا و من تبعك منهم أجمعين كل ما أسألكم عليه من أ ج ر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين و ل ت ع ل م ن ن نبأه بعد حين.